الله من الشيطان الرجيم یا ما أن كل اوه in the... a um. وكذلك كذال لكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء and بل كذبوا بالحق لما وذكرة وذكرة لكل عبد ذكرته وذكر لكل عبد Quand دس من خالقين جذ يزيان تنو قل متلف ينعن ين ويعني ان مُعَدِّمٌ مُرِيبٌ الَّذِي جَعَلَ Oh, <laughs> dear. وَذِخْرُهُ آتِي سَلَامٌ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُلُودِ